هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإما ما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ سَفِقَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسين تلك آيات الكتاب المبين لَتَلُو عَلَيْكَ مِنَ بَأْمُوسَ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَاعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْرَلاءَهُمْ وَيَسْتَحِيَّنِ سَائِهِمْ إنه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.